وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فَلَمَّا نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تَتُبَاءِلَ اللهَّ فَقدَد فَغَتْ قُلوبُكُمام وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِن اللهَّه هو مَوْلهُ جَبْرل وَصَالِحُ الْمُؤْمنِنين وَْمَل إِكَةُ بعدَ ذلكِكَظَهير عَس رَبّهُ إو طَلقَ كَُّأَ يُبَدِلَهُ أَزْواجًا خَيرَ مِن كَُّ مُسلِمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لَيْهَا مَلائِكَةُم غلَاب شِدادُ لا يَعسُونَ اللهَّه مَا أَمررَهُم لا يَعْسُونَ اللهَّه مَا أَمررَهُم يَفعلونَ ما يُؤْمرَرون ي أيّه الذيينَ كَفرَوا لا تعتذِر اليوم إَّ ما تُجَزونَ مَا كُنتُم تعملون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 يَوْمَ لا يُخْزِ اللههُ مَ بِي والَّذينَ آمنهُ معهُ نورهُم يَصابن أيديهِمْ وَبأَيمانهِمْ يقولون رَبن نورهُم يَسابنَ أيديهِم وَبأَيمانهممْ يقولونَ رربَّن أَثْمِم لنا نوورَناَا وَوفرِلنا إكَ على كل شيءَيْئ قَير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 فلم يغني عنهما مِنَ الله شيئا وَقِيلَ دخلا ما رمع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فجعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني, ونجني من فجعون وعمله ونجني من القوم الظالمين